لا لو عايز تخدم امم امام عنده مكان. عايز عايز أدخل شباك. لا. ليك فين أكيد في تريند. لا ها. لا والله. كيف تقدر تجاك مكان؟ متي يمكن أنا أجي أشتري إستاندي؟ استاند فالنهار والله والله ماشي نروح عندنا اول حاجه كلوركونتش وجوين كبسول اللي هو خط كده تقيل شوية الجوين كبسول على فكرة في خط انر للجوينت كبسول وتلاقي في الأطراف كده متعرض شاور عليه وقول له ان ده تراينو بين من برين يبقى الكبسوله ايه الخط تخين الكابسولة هي الخطر بخين وتحس ان هي مبطنة بخط رفيع على الأطراف متعرج ده اللي هو الساينوفيال من برين ده أكتر جزء يلتهي في المصر اللي هو مين الساينوفيال من برين حتى يقوله ساينوفايوس ومنه أكتر جزء يلتهي في المفصل اللي هو الساينوفيال من برين فربنا خلى في لوبير بعيد عن الكارتدج خلي بالك ايه الجزء اللي في المفصل الذي لا يعوض الارتيكلر كارتدج كمان الارتيكلر كارتدج بيصاب بمرضين مفيش غيره المرض الاولاني هو اللي احنا بنسميه اوستيو مثل ما هندرس اللي هو بيزموه يا دكتور بالبلد كده احنا عندنا متقابلتين، في ما بينهم ارتكولات كارتش فانا اطولهم اربع رايح جاي طالع نازل بالزات في البيج جوينت الكبيرة اللي هي الني جوينت الهب جوينت فبيحصل باي تايم دي جينريشن لهذا الارتيكولات كارتش ويفضل يحتك يتاكل يتنحل ينحل لحد ما يبقى البون طايش البون مباشرة هو ده اللي بيسموه مرض الاوستيو ارفرايت اللي موجود في كل الناس تقريبا اللي سنهم كبير دايما تقولك روكا بيابني خلاص أنا روكا يا حبيبي مش قادر من ايه هو ده اوستيو ارفرايت خلاص الارتيكولار كاركنيج انتهى och du vet inte vad du ska göra. Det är inte en sak. Det är en sak och en sak och en sak. Det är en sak och en sak och en sak. Det är en sak och en sak och Det är en sak är رحمة ربنا بقى إن السينوفيات المنبرين بعيد عن الارتكيوار كاربتلج وخبار جدا دائمين أشهر سينوفايز في الدنيا ودايما يقولوا بتهيل باي روسوليوشن الروماتيك فيفر أو الروماتيك أرسرائيز بقى الاتهاب فين في المنبرين انت شايفه ده يلتهب شوية وخلاص لا فيبقى أمراض دنيا يعني الروماتويد، الروماتويد فرق ايه؟ عن الروماتيك أرثرايز فرق ايه؟ ان هذا السايلوفيال البريد اللي انت شايفه بعيد عن الارديكولا الكارتيا بيلتهى بالاتهابات شديدة ويتضخم ويبقى فيلي ويخرج منه بروسيس كده او زي اللاي تروح توصل لحد الأرتجلاركالنيج وتحطم الأرتجلاركالنيج ده ما هنشوف إن شاء الله. إذا أنا عايز أقول عايز أقول على الشمال على طول. none use arthritis يعني إيه؟ يعني arthritis does not affect the articular cartilage. none use يعني الارث رايتس لا تؤثر بس نبقى فكرة الارثيكولر كاربيتش وبالتالي تتريكاور باي ريزوليوشن بالتالي تتريكاور باي ريزوليوشن زي مين؟ زي مين؟ نحن هنا تتريكاور باي ريزوليوشن وحاجة تانية للأولاد كمان برضو عندهم برضو حاجة تانية ولا تؤدي الى تضيؤ. does not lead to deformity. but it makes it في المفاصل. زي مين الإتزام بالشهير الروماتيك. أرثريكس. Right. وعرف هيك كمان برضو. و هيك كمان واللوبس. ستيركلوبس. هنشوف إن شاء الله ستيركلوبس. إن شاء الله. بتحسن على طول المفاصل. ولا تطرق أي بفرد لكن Erosive Arthropeasy Erosive Arthropeasy يعني ايه؟ يعني Bit effect Articular Cartilage Bit effect Articular Cartilage Bit effect Articular Cartilage وبالتالي وبالتالي تؤدي إلى ديفرمنتي تؤدي إلى ديفرمنتي ما هو الاختبار الشهير الاختبار الشهير هو الروماتويد إيزيز مرض الروماتويد إيزيز لماذا دي الفكرة تعال نشوف بقى رسم بص يا أولاد هتلاقي فيه مصل مصل جدا متصلة بالجوينت و هتلاقي آخر العضلة من تحت خالص في الرسمة تندون وهو دايما لديه العضلة متصلة بال بالبون اللي هو بيتكون الجوينت هتلاقي التندون خارج من المصل وانسرت في البون في نقطة كده مرسومة عندكم سودة تحت شوية اللي هي نقطة التقاء التندون بالبون اسمها النسيسس يبقى كلمة النسيسس هي نقطة التقاء التندون بالبون مين أشهر تند إحنا بنشوفه بنشوس بأيدينا في نفسنا ونبقى حاسينه وادي إيه وهو ماسك في العظم كده تند أكيلز شكل كده تند تشايفه ماسك هوب كده ماسك في الهيل في الهيل كعبة مشكلة النقطة دي سعته الذهب فانسبب الحركة دي إيه إنسايزايد تكذش سيبرس على غسبه باللغش ب... ب... اسمه دي اسمها كرنجي اسمها انسيسايت او نسميها انسيسوباسيتي كلام غريب بيقول لك يا دكتور انا كابري بيوجعني اهو يا دكتور يا جد دكتور راح ماسكني من الحبل اللي تحت ده اهو كده قرص وكده رح المني اه كده ده انت عندك التهاب في اللي هو نقطه التقاء التندون بالعظم اللي هي النقطه دي مشهورة جدا جدا, جدا ويحصل فيها التهابات وهتشوف ان الكلام ده يخليني أفكر في مجموعة معينة من أمراض الروماتيزم زمان نشوف إن شاء الله. تيجي بقى بعد ما قلنا كلمتين من دول في روماتولوجي أو يعني مونو أرثريديز يعني مفصل واحد متأثر يعني أليكو أو بوسي أرتيكلر أو بوسي أرثريديز طبعاً ببدأ مفصلين أو ثلاثة أو أربعة طبعاً الواحد يعني يتمنى ان هو لما يجي له على صرفه سي يريتي بمستند أو ثلاثة أو أربعة عشان يبأبوسي الطيكل يعني انا نفسي أبأبوسي الطيكل <تصفيق> عن نفسي يعني. لو زاد عن كده شوية يعني خمس شوي five joints أو أصير كلمة بوسي يعني بوسي بالمشبوسي بوسي, بوسي هو يقول لك دقوسي أرتيكتر يعني عنده حكة مصاصمة قليلين طبعاً دي حاجة يعني حاجة غريبة إذا ما تقولي أرتيكتر اللي هو إيه بقى؟ أو خمسة هواكتر خلي بدك كل الكلام ده هو حط عليه MCQ يقول لك بقى إيه؟ ثلاث مفاصل أو أربع مفاصل يبقى نفسك أنت تزيد، ما كانوا ثلاثة أو أربعة، والمخراج برمسيج في العام خلنا البلد بأقل، الخوازي بتيجي هنا، طيب يعني إيه بريفرا جاينز اللي قديم ورجلين، يعني إيه إكسيل جاينز اللي هنفترض بر القلم والثيكرو إيديا جاين، شو هالحاجات كده يعني على المجهد، سيب المرابع ده ده وقت يخش على history and examination، وهنبدأ نقول تخصصي بأقل بيجي عيال أمراض طولجة. وعين الهوماطيب وعين الوفيس ومضغط الكلام الهيسطوري بص يا دكتور بص أنا عايزك دايما افتكر ثلاث أجزاء في روماتيزم بريفرالجوين إيديكو ريكو إيجزي الجوين في رتبرالجولم وسيكرو إيليا جوين وبعدين إكسترا أرتيكولار لأن أمراض الروماتيزم ومعصانة هي أولاد سيستميك ديزيز أكثر أرتيكل الحارة يتأثر، اللاند تتأثر، الآي تتأثر، الإسكيني تتأثر، فلازم أنا حافظ الشغلة هذه. فننتخذ the history. اسألك about pre-fracture joint سؤال دكتور. أنت متي تسأل واحد عن the pre بتاعه؟ هتسأله إزاي أو بلاش؟ لو واحد بيشتكي من ركبته، ما؟ the knee joint دي pre-fracture joint، هيجي أقولك إيه على ركبته؟ أقولك أنا عندي بين في المين يبقى بسال على البي ممكن يبقى عندي سويننج في المين بيبقى بسال على السوينج عندي لي ميتيشن اوف عندي ديفورميتي في الني جوينت فاهم شايف ازاي كده يبقى تيجي تسال على اي مابصل طول حضرتك ايديك أو رجليك يعني مثلا الانكل الني جوينت الكوع الرست هل في مابصل في الم؟ كان وي och han öv soln, apner, overlines, kan det finnas något för att få till behållare. Därför är det vad det är. Har deformitet? Har du inte kunnat frida muskeln och det är naturligt. Det jag säger är att jag inte har något. Så vi tar det här. Det är det som är. Det är det som är. Det är det som är. Det är det ولا الصوفات والنتكو في الاكسترا ارتيكولار ماستايشنز الهارد عباره إيه؟ بسأل بسال بالذات على الهارد على الشست بين لان دايما الحاجات دي او الامراض دي ممكن تعمل بي كاردايتس وبسال عن ديسنيا لان الأمراض بتاعه الروماتيدس عاد تعمل مايو كاردايتس برده بسال عن الشست هل في ديسنيا ولا لا لإنه معظم أمراض الروماتيزم لما ما تأثر على الرئة ممكن تعمل برضو إنتراستيشن بالمونارديليز وبرضو بلورزي برضو يعمل هنا بدينا هنا شست بيه أنا بس أقول حاجة لو الدماغ هم لو حد وراء مشتري مكانين عمليات ولا حد في أماكن مدمي فاضية بدي يحلو فاللي هو جم مكان فاضي كده يرفع إيده عشان زميله هل ورا كده نعم مبسطين بالأعلى على الغارك لينفنوت سكين راش العينين هنشوف ساعات يحصل فيها ايو فيايتز الكونشاكتايفة ساعات تنتهب تعمل اليد اي كل ده كلام جاي ان شاء الله لكيبني بنسأل عن بافنينس عشان مواصل امراض روماتيزم تعمل بروتينوريا بتقعدني بروتكسندوم او ماشابه لما تيجي انت بقى تفحص المفاصل وهم طبعا عاملين تيست اول حاجة بتشوف الجين وخلاص وبعد كده نمسك البرينال جوينت اللي هو الافر لمب واللوور لمب اللي احنا بنسميه بالار والليج طبعا بص يا دكتور انت لازم معلش سيبك من الكلام المكتوب ده انا دلوقتي عايز افحص نيد جوينت هعملي بالعليل هبص على المفصل هل وارم ولا مش وارم هبص عليه هل الاوفر لاين سكن ريدز في ريدز كده هل في ديفورميتي وبعدين ابتدي انا ايه احرك المفصل بتاع العيان هل في ليبيتيشن هل في تندرنس او بين في بيتحرك هل وانا بحرك المفصل احس بطقطقه جامدة في المفصل كريبتس سنسيشن ده بيدل على فكرة ان الارتيكل الكربلتش بدأ يتعب يعني حاجات كلها بس انا لما نخوص المنع بتعرماتيزه وليفهم الأفكار اللي فيه هتلاقي الشيء ده هيبقى تقريبا منوش معنا سيبه وخوص الاكسية الجوين بشوف السيربايكل طبعا انا بجيه احب شوف السيربايكل هعمل ايه؟ ممكن اعمل فليكشن Många kan göra en extension. Men en extension är att man måste ha en extension. Många kan göra en extension. kan göra kan göra en extension. kan göra kan göra en extension. Många kan göra en extension. en extension. Många kan göra är en extension. en kan en en en flexion så här framför بعدين بقول له يعني lateral deviation مرة كده ولاترال lateral deviation مرة كده ثم أنا بشوف other سيستم بقى لغارة لنبي لآخره وبعدين هم, هم حطوا حاجة اسمها كده اللي هو الجيلز الكريم اللي هو المربع ده هم بدأوا هم بقى يحملوا صياغة لشيتوغرمتزم في صورة الكلمة الجال دي وقال لك شي دي الجيت والإيد والأر ال هو الوار المب والاس هو الاسبين يعني انت في الاخر هتبص على الراجل جيت عن ازاي بقى اشوف ايدي ورجليه واشوف الاسبين خلاص يعني هو بس ايه اللي تبايع بي كل بقى بص وانت ايه اللي بيحصل كل تخصص انت مش لها نص للاخر كل تخصص ده ده انه هو يترفع امي ازاي احنا دماعة احنا التغرباتات بخلاق وعاديم مع بعض بايل وعاديم مع بعض في المؤتمر في الحتة في العالم في وقت معين يكونون كل الدكاثة الروماتولوجية في العالم عاديم ملاحظة <تصفيق> في مكان واحد لازم أبقى أن أقوم بعمل حاجة هاتين أعقد عشان أي واحد دلوقتي بتعمل سنبا يشتغل روماتولوجية مشانعهم يشتغل كده أنت مش بسادة وده يعملوا حاجات عشان بس يحسسوا الناس التامير إن أنت مش بعمل حاجة كل المتخصص كده احنا الوحادي اللي بنفهم في الكلة ما حد شاهده مكتب مننا اي واحد يقول اي كلمة برانا غلط امت هوتو؟ مين الضحية؟ الا الفندية اللي عادي نقول ده ولا هي ما كان هوتو فتعال نشوف بقى الكلام المعبوب ده طبعا الاول يعني هو زي ما تقول حطه حطه هو انبولوشن عشان مين اللي حط ده وبدا يسأل نفسه أسئلة يعني قال لك حضرتك انت بس هتعي الكلام ده لما لما ناخد ال يجي يقول لك بعد ما تفحص المريض اجب على الأسئلة دي لو ربت عليها يبقى انت كنت فعلا راجل عندك اطاطش معين ماشي ثبتوا معايا أنا دائماً بقول ايه بصوا يا اولاد خلي بالك معايا لما تيجي تحفظ مريض انت تحفظ ايه بريفن جوينت واكسيال جوينت واكسترا ها ارتيكولار حلو الكلام طب لما تيجي يا دكتور كده معلش ناخد مثال لذيذ جداً وإحنا كلنا عارفينه من غير ما لو جيت انا يا دكتور وقت وقلت لك ايه قول لي فيفر. فيفر. روماتيك فيفرز روماتيك فيفرز روماتيك ارايت det andra är att bryta joint och det joint. Utmärkt, det är joint. Om jag tänker att du inte har att räkna, så kan du inte en annan spin. Men du kan se hur det är att det är en joint och en joint. är en liten joint, är joint handen och det joint fötterna. Det är big joint Erosive en Tatuert i formen. Det får man ju. Har det varit extra artikular manifestation? Ah, det här byttes mot en sin marjinerad. Och vi, vi, vi, och att ni tar att jag är bestämd att jag är bestämd att jag är في سؤال بقى قالوا لكم اللي هم تاكيروداتيك فيرا هي بريفيرال ارفراسي صح صح ولا لا مونو مونو ارفراسي اكتر ولا اوليغو تبقى اوليغو خلاص بس متشبهولي قوي طب هي السنيدريكال ولا ايه السيميتك ايه السيميت ايه السيميت طب تعالى نشوف بقى الروماتويد ديزيز كده يعني برضه ليه عشان ايه من غير ديزيز بولي ارفراسي سيمتريكا ومين لبريفران أرثروكاسي بعض هتلاقي ستجد الإجزال يتأثر وهو يوسف يروسف يضرب في ديفورني هل هناك إكترا أرتيكا لا يمسيش أي وكيه كذا وكذا وكذا لأنه ظاهر بقى أنه لازم أمسك الزبون. أنت ما فاطلك تعبك فين يا ربا في البريفران ولا في الإجزال في البريفران في حلم فين مونو ولا أوليكو ولا بولي لا ده أنا بولي حلم وبريفران متركة ولا هي سمتركة لا ده نسيمتركة مين أكثر مرضين في الدنيا سمتركة غرسوا بس يعني هي سمت يعني وبيديتو جعني لازم والبيديتو جعني معها كده اللي عليهم هو بس برو مطوي ما تكتبهش ما تكتبهش حق خاص أنا بس بقولك إحنا إيه كل برينش لوك داخلة في هذه الدخلة الفكر ليه بتروح دا برو مطوي ليه مش مطابق فيه برضه طول طول تلا ما تفهمي أنا بقولك أنت فهمت فكره لاقي عندو ألسروفسي، بريفر، بولي اللي حوالي تاع خمس فاصلة أربعة، واخد السموال جلاينز، إروزيف، وسيد تيفرميتي. أنا شايف إن ده غالباً هيبقى روماتي، روماتويد، ألسروفس. هتلاقي كل مرض في المذكرة دي أو في الأيد في بقى مجموعة من الأمراض بس تأخذ البريفر الجلاينز، ومجموعة من الأمراض تأخذ الإكزيال الجلاينز. المجموعة اللي خدت بريفر شون في مجموعة تمل مونو وفي مجموعة تمل بولي وفي مجموعة تمل بولي. البولي في منه سيمترية وفي منه إيه سيمترية. وكل اللي بيأخذ البريفر شون إما أن يكون في روسيا أو ناقص روسيا. وبعدين كل الأمراض معظمها لها إكسترا أرتيكلر مانيفستيشن بتحتالف من مرض لمرض يعني مثلاً أقول لك هي اللوباس يعمل لي في الهارت؟ يقول لي يعني الجذع. المرماتور بيعمله في الهارد يعمل الكذا انت زي كده اللوبازي بيعمل ايه في اللنج بيعمل كذا حاجة معينة يبقى انا هنا هو ده الابرتش بتاعي وات اباوت ذا بريفيرنس جوين دي بينوا رجلين وات اباوت ذا ايكسيال جوين تعتبره كله وخلافه وات اباوت ذا اكسترا ثم أنا أحط كونكلوجن هذا المرض فلان فور ديفريشن ديجنوستس هو ده اللي كابو عندك فيه the conclusion. borde ha haft att säga, jag rekommenderar kunclujsen med lite. En zelldiarthrose hormos, två diarthrose differal, vilket är symmetrisk, tre diarthrose affecting the small and the big joint, symmetriskt, vilket är symmetriskt, diarthrose mono, pozi, poly, såklart, vi är inte med pozi, fem diarthrose erosiv, och sex erosiv. Det är الإكثار تقدر مانستيشن طبعاً بس عن الهيستوري يعني في أمراض بتبقي والله العيلة تعيطنا دكتور كده يعني كلهم مطاعم مثلاً حاجة زي دي طبعاً تعاليمش كده شوية حاجات في خاصة شوية بروماتيزم عشان ما نيجي نروح حصلحنا ونادا لازم نعمل بعض الحركات معينة أول حركة يا دكتور اللي أنا هطلبه منك بس كده inspection of the يبقى المريض لازم تبص على الجيت قصه الجيت بقى هنتكلم شوية شويه لان احنا هنهتم بالجيت اكتر شيء يا في النيورولوجي اتنين بقى بص احنا هنختار حاجات معينه inspection of the patient from the home يا دكتور انت بص بقى لما بتشوف انت الراجل من مرض بتروح انت طبعا طبعا انت بقى احنا اصلا احنا في الامتحان الامتحان ما فيش قصاص الراجل هيقعد على فورس ما دام اقول لك انت لاحظ ازاي لما بحط الباك شفت ايه في الباك من ضمن الحاجات اللي في الباك انسبكشن بتشوف الانسبكشن ازاي لازم يوقف على هيرو ورا ستريت اهو حتة باصص ورا وتشوف الفيرتبرا الكولب جاي ماشي ستريت في ناس ليه كده معوج في مثلا السكليوز في حاجه درستها اسمها البيكرز سيرت تلاقي في, في كل على كده في البوبليت الفوسه ما تبانش الرو اوف الواقفه دي فانا عايزك تعلمني علم ستريت سباين ليه اول واحدة دي كده هم وتعلملي على no pleiotic swelling وتحط بين قوسين في حدث ماها Baker B A K E R أبصر في Baker's ده جاي والBaker's ده أبو سنة جاي بالتفصيل أكثر حلو كده هم من الحاجات المهمة جدا اللي هو نفس الراجل اللي راد الواس Latrallium بتعمل انسبكشن من السايد بتاعه فانت بتلاحظ ايه دكتور ان في سيرفايكل مش كده سيرفيكال ولومبر لور دودز ونورمال ثوراسيك كايفرز يعني ده المفروض تلاقي باين واللومبر من الجناب عشان كده يقول لك ايه شوف لي كده اخبار كده تك تي فيبرال كولون تقول لي استك فيه عامل ايه رياز ده زي مرة كده واحد يعني بيغلسوا عليه في حالة سيكون جديد عادية شست ماجستير وراجل من الناس كويسين أحبوا يدخلوا عليه واحد بايخ فدخل عليه قال له ايه؟ اجزامن الاسكن <تصفيق> على طول اجزامن الاسكن يعني كيف يعني لعني ما على بوض على الاسكن على فكرة ودروا النداء من المنادي يبقى أنا عشرين سنة فأنا عشرين سنة المنادي هسألكم سؤال انتو خذتوا راونسكن صح؟ لا يعني في ناس حسبهم سكين في شيط سكين ولا دي رأيك. دي رأيك. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أنا فيش أنا في إيش إرهاب إرهاب سوت في شيط عندك لما تقول في إجتامز سكين عاملينه أو حاسس في إسpection وفي في تفاصيل وبنود أنا ولي أنا بدي في جرعة شيء ما بدي ما بقول في جرعة شيء عندي طبعاً معروفها يعملون الشيط سكين ولا لا أفتت طالقو انت ممكن تعملوا مظاهرة كده وتخشوا مطالب بالإذن الإنسانية بشيد اسكام بدأ على كده عشرين ساعة فهو بس خش هو علمنا حاجة تخش تبص دي كده شكدا؟ دي بيجان دي كده خلاص طب ما ايه؟ ما... دي, دي ابروبش طيب فهبص على الرادي مايجي يقولك شوف لي برتبرة الكولم يبقى انت مطالب تشوفه من ورا وتشوفه من الجنب كدا. تشوف ايه في بجد بشوف الورضوز هنا والورضوز لامبر والكالفوزس كلنا عندنا 6 كالفوزس شوية صراحه شوية طبعاً بنجيب بقى مع السين تيجي رفنا اللي تحت على الشمال بتيجي تشوف مثلا لمبر طبعاً يعني برضو قاعدين نقول ايه احنا مش هنطالب المريض بهذا المنظر حرام ان انا اقول له البس صوابعك ترطيب مين هيقدر يعمل كده هو دي برضه انت بتنزلوا على قد ما يقدروا خلاص انما هو المفروض بقى الانسان اللي هو أحيش البدن تماماً يجب أن يعمل الحركة إنت بقى حاول تعملها كده هتعملها أنت طلب تعملها بس هتفضل وقت هتفضل تعمل كثيراً هقدم تجيبها اللي هو كمان ناسل بيجيبها مهم بها نيجي بعد كده هو خلي بالك اللي هو انسبيكشن فروم زي فرانت خلي بالك يا دكتور ببص على الالو اكتنشن يعني هو عارف يعمل الالو اكتنشن كثيراً <تصفيق> هذا زاما وهل في أي نيس وينج ولا يعني يعني يفضل اشوف الانجيز وينج وهو واقف مثلا مات انا اللي جنبها دي عشان الشوندز يعني هو حاطط بعض الرسومات عشان بس يقول لك ايه دي حاجات مغلمه يعني مثلا ده بتتعمل انسبيكشن للفيرتبرال هتشوف فيه هشوف هتشوف المنوره من, من الجنب واشوف حاجات معينه طيب هعمل دلوقتي أنا مثلا على سبيل المثال كدهوت إكسامينيشن الشولدر جاين هطلب منه حركة معينة للحركة دي حركة دي عبارة عن هي عبارة عن إبتدشن إكشن دي أكتر حركة تخدم المريض فيس بالنسبة للعيان بتاع الشولدر الحركة اللي جنبها اللي هي هي دكتور اللي هو يخلي ويلانو تلمس كتفه دي عشان السبايكل موفمنت بتاعه هل هذه أفضل حرفة كده؟ اوكي أهم من الفريكشن والإكسسنشن والروتيشن أهم واحدة نقول ها تبحث سيربيكال بطوله بأعمل كده خلاص كده بتشوف هذا الشروف ده إزاي بعمل كده هو هيا شكل نشوف اللي هي خاصة به بشوية نيجي نشوف بقى الرسومات. بصمار. طبعا الرسومات هي موجودة في جميع الكتب الهتنبية نحن نجيبها منه كلهم تضعنا في الكتب برضه في المنظر ده انتم عارفينه التيمبرو مين فينا التيمبرو منجيب لارجوين بتاع وقعته في يوم التيمبرو من بتاعت... جي... التيمبرو مكانه في داليا انا معظمنا جبنا فتره لقينا التيمبرو منجيب لو السبب الأول ايه في سبب سهل قوي في ناس دايما ينده لبان بينده لبان طول النهار دي ممكن تترب التيمبرو منجيب الثابت الثاني واحد كما تقول في فمرة راح عزوما طبعا العزوما كان فيها أكل كتير, كان كتير قوي اللحمة كانت كتير أعوي بس تقول اللحمة معمولة كده يعني مش بتسوينها قوي يعني انتعبت معلل هم الخواجات تخذوا لاتوا اللحمة ناية شوية شوية يعني كده طبعا أخينا طبعا قالت لا ولا لازم انا برضو اكل اللي دي بيه وفضل يأكل وينحق <تصفيق> جامد فطبعا ارهق <تصفيق> هذا المفصل. لكن مين يقولي بيه اشعر سبب يخلي المصر ده وتعناك مين يقولي الحاجة كده معلوم عاما ده الفيزيون هتقول تلفزيون؟ فتفيزيون اطلع قول قولي قول ما تكسفه شباب اخضر عامل الطبيب هو الكسوف انا فكرا انا تعرضت للكلام ده كتير انا انت بازمت بتكسفه ودي مشكلة عشان ايه؟ ايه؟ علي صوتك. طب عايزيننا دوال شي. هو عارف ايه يا دكتور؟ انت عارف احنا حطينا ايه؟ عارف احنا حطينا ايه؟ انت ما بتشوفش واحد نايم جنبك كده اخوك او حد كده نايم جنبك وعمال يجيب على سنانه؟ اه وتسمع صوت سنانه وهي بتضحك في بعضها؟ اشترك شي كده فيه ناس جدا جدا بحسنوا بحكياني باريكوامر نوع ايوه دي جز على اسنانه بيعنف شديد اسنانه ايضا انا بيقوموا النوم مش عارف يفتح بوق دا حدث اسنانه دين بورمان جيبلر سندوم نخوضها دي ان شاء الله في الهيطولوجي ودي علاجها سيدة تبس ويهي الطالية أخذ نانا استرويد نانا استرويد واعمل هنا بحضرة سيديشن لانه او بيعمل بيجز على اسنانه ويجاد سيعمل ج فهوس يعنى ذا بيعمل كده زي ما مرسوب كده فهوس راجل محبوطة ويقعد يحرق كده الماندوب بتاعه from side to side. ميك برضو نشوف حاجة من الحاجات المهمة هي الصفر التاني اللي تحتها اللي هي meta carbon squeeze. الميتا كربون سكويز. إنك أنت دي بت ب بتجيب ميتا كربون فرنج ليه دكتور؟ مين المصدر مين المرض اللي بيأصل على هذا المفصل مين أشياء زيد يخلي ميتا كربوفرينجي يشون دي تعبنا قوي روماتويد وحيث وأن روماتويد زيد by lateral symmetrical لك تبت تقول لك إيه دكتور أنا صعف رجعي ومفاصل ومفصل هنا وجانا قوي طبعا دي في بقى بطول الكلام على إياها حاجه لو انا فكرت فورماتوي لو لا طاولينها حاجه كده في احياس اي تيجي هنا اهو اي بروماتوي مبروك ليه ليه هي بيتقابل فرينجال جوينت واي ليترال وفي متركال عارف انت لو مسكت انت مسطر وتقعد تعمله كده اهو يعني تحرك الشوين بشكل نو بين أتو لازم يتقابل سكوين زي ما من روح ندايسين على بعض من على بعض كده كماعن في العنس سعب يدوسوا على صحر الله لأهوان جامد روح نافك روح صغير ورح أرس عليه ورح صحر الله ونبدأ <تصفيق> نقول البعض إيه مش هكيفة كلا ما تقول إن أنا عايز يبدأ ندوس ديه ودهي روح في الأرض من رحقاه أنا عايز، أنا عايز كالبا. كالبا. كالبا. في الساعة قلب أبو في فيه برضو الهيب شوين الهيب شوين الهيب جونت دي يا دكتور تحمل الام بص في الجلوتير اي تيجي واحدة ست كبيره يا ابني الجلوتيه شكلها وجعاني هاغه يا ابني الصاي كله واجعني قوي يا الصاي كله مش هتشاور على مكان النص تفضل انت تيجي شمال ويمين يمسكها وعمل لها الحركه دي فليكشن للميد والهيب زي هي الرسمة اللي هي بعد اللي بتتقرب من السكريم اعمل فليكشن للميد والهيب ثم عمل إنترنال روتيشن بصوا بيخرج الليج لبرا لما الليج تلف البررا يوم الهيب جوينت تتخوش جو مش كده ولا بتانه ولا مش متخيلين ما انا عملتلكم اربع انا عملتلكم اربع يعني انا يعني عملتلكم سوري لما انا خلني الليج دي تروح لبرا كده لبرا يبقى المفصل دخلنا ببرا ده كده اهو يبقى انا برجع لوان الليج اهي الليج جات لبره كده اهو كده يبقى الايه المقص هنا اهو كده اهو توديه جايه تديله ودي اكتر حركه problema لهذا المقص واخد بالك انت ليك كدهيها بقى تحت ميتكربل سكويز وكده قوي شويه النقط البسيطة دي ان احنا اتعرفنا عليها نكمل بقى لما يجي العيام ونقض ندخل شوية حاجات تفاصيل أخرى تحت الجيل دي مش موبيل فيز بتاعك هو حالة نيجي بقى نتخش على أول جزء أهام وهو لابوراتوري ده الجزء كريمي كالبصورش عندما تيجي تفتح مساكرة الكريم كالبصورش هتلاقي كل كلام ده Rumatoid factorus. Rumatoid factorus. Vad har vi? Du får iniffi ut ur antiboder. Men det är direkt mot self-antigen. Vad ska man säga om är doktor? Antiboder gör det immunoglobin. Det är en motgång. Det är bara antiboder gör det antibodet وممكن الانتيبوديد أضرب سيلولر انتيجن سواء الانتيجن على السيل ممبرين او في السيطو بلاد بتاع السيل او في ميوكلير بروتين او السيل هنشوف حالة انتبوديد نتكلم كده على كل واحد هتفهم الروماتويد فاكتور اللي هو فاكتور ده يا دكتور هو عبار عن ايه يا دكتور اي جي ام انتيبوديد بصوا بيدرب مين الاي جي جي الاي جي ان بدل ما يضرب انتيجين راح ضرب الاي جي جي طب ليه ضرب الاي جي جي لان الاي جي جي تغير تغير في ايه انتوا فاكرين الانتي بودي بيبقى عن ذراعين ذراعين وديل صح الديل اسمه الاف سي بورشن الاف سي بورشن فاهموا بيقولوا يا دكتور يسببون في مرض الروماتويد تغير الـ F-C portion بتاع الـ IgG فالـ IgM اعتبره أنتجن يبقى هنا الـ IgM ضرب الـ IgG المتغير ده في معظم الأحوال وبعدين مين بقى دكتور يروح جاي لهم يبقى مين هنا الـ Antibody الـ IgM مين الـ Antigen الـ IgG المتغير وعليهم complete يروح عمليين حاجة اسمها إيميون كومبلاكس كلمة إيميون كومبلاكس يعني يا دكتور أنترش و antibodies و complement إيميون كومبلاكس معناها أنترش و antibodies و complement ومعنى إيميون كومبلاكس معناه إيميون مديت إنفلاميشن إذا أنا بقولك كده ده إيميون كومبلاكس زيز يعني إيميون كومبلاكس زيز يعني هناك أنترش وانتيبودي وكومبليمنت بترصبه الثلاثة مع بعض وده اتبوهنيون مديل الإنسلائيش طب بترصبه فين؟ على الساينوفيال ممبرين وتبقى بداية مرض الروماتويد ساينوفايد بس الساينوفايد بقى بتاع تروماتيك فيبر حنينا تبقى كان بسبوع والمضوع خلص لكن دي بقى بتطول والساينوفيال ممبرين يلتهب ويبقى سميك ويكبر ويبتدي تو هو نفسه الارْتيكولار كارتاج ويحطم الارْتيكولار كارتاج طب سؤال بقى دكتور ايه ميثود اوف لهذا الاو روماتويد فاكتور في طريقة اسمها لاتكس ميثود وطريقة اسمها روز وونر ايه اللاتكس دي يا دكتور اللاتكس هو عباره عن ايه انتيجين اللي هو ايه يا دكتور بقى هما عرفوا الاي جي جي المتغير يعني هم الناس خلاص التحديد دول عرفوا الاي جي جي المتغير اتغير في ايه في ال اف سي بوكشن فبدأوا يصنعوا حاجة شبه الاي جي جي المتغير وحطوا عليها لاتكس بارتكل ايه اللاتكس دي عبارة عن جرانيولز كده ماده صناعيه كده اهو زي ما يكون ملح كده جرانيول وراحوا عاملين علب بيبعوها لتجادرة التحليم فأنا دكتور تحليل هروح والله للشركة لو سمحتوا تبوني علبك لاتكس تست بتاع رماطيك يروح مديني اي جي جي متغير خلاص عليه لاتيكس بارتو وراح واخدهم وطريع المعمل اخد انا بقى من سيرتك ايه السيرم لو السيرم بتاعك فيه اي جي ام ضرب هذا الاي جي جي المتغير ومسكوا في خناق بعض يعني بالعرض كده هم تحت الميكروسكوب زي ما هم بيعرفوا إذا أنت عندك positive humoral factor. إذا بما هول positive humoral factor إنك أنت عندك IgM بيضرب IgG المتغير. طب هم بيعرفوا بيضربوا بعض زي تحت الميكروسكوب بيحصل زي أكيدونيش كده واللي بيخلق الشكل باين اللاتكس فردة. لو تشتكي من حالتك من زمان يقولوا لنا حاجه للزيد فين في البكتيريا جت خدت حاجات في البكتيريا صح <متحدث> لكتكس مش لكتكس فكان يقولوا لنا ايه يا دكتور بص انا النهاردة لو انا شايف ناس على بعده 500 متر ناس كثيره متجمعه والناس دول شايلين اعلام اعلان يعني اعلام عاليه كده الاعلام دي اعلام <تصفيق> <تصفيق> أعلام. يلا. فالأعلام اللي شايلتها دي حالية جدا جدا الإعلام دي عبارة عن هي دولتور عبارة عن هي اللاتيكس اللاتيكس فهنا شايف الناس متبهرة من مسافة بعيدة ورافقين الأعلام كده والأعلام كلها وقفة كده في وضع ثبات كده من بعيد يبقى الناس وقفين ايه؟ في سكون لو حصل خناها من على بعض خمسين المت ايه أنا هنشوفوه؟ لا الإعلام عن مالك تعمل كده وعلم يجي كده ولكن فيه هناك في مشكلة بص الإعلام في حاج ما هي الناتج في كده تخلي الرياكشن باين راح في روز الروز والارباك راحوا جايبين خذ لالك الان تشين بقى سنعوه طريقة تانية خاص تصنيع تانية خاص شير ربسي كودك بي رافد <أكرافل> انتي ريسو سايد <bio> انتي بودي حاجة غريبة من هذا يعني كما تقول كده يا دكتور يعملوا مغمى تركيبة غريبة من الشيب الاربسي ولو ان التركيبة دي الانتجين بتاع التركيبة دي والسلام مشابه ليه الاي جي جي المتدير تصنيع بعد دي حاجات اصوار فكرة انتو حفيدي فكرة اللي اللي بصها يا دكتور هولا في حاجة, حاجة الزيجين واحد راجل مثلا اكتشف دي سمارت عن انتي بودي اسمه انتي سموس ماسل سمعنا الاسم ده قبل كده وجاي بعدي شويه ايه القصه بتاعت الاكتشاف حبيبي مفيش قصص مفيش اي قصه انت عارف تكتشف اوكي بس اضبط 20 سنه هتكتشف يعني راجل عمل ايه بتاع الناس عامل مصنع راح جاب فار فار راح نزل الفار ده بحي راح جاب مصارين طلع من الـ من السمول انتستينج اللي هو الايه السموث ماسل بتاع الثبوت انتستي بتاعته اهو خلاص وصنع منها ايه انتجين بقى اسمه ايه سموث ماسل انتج متصنع بقى عندي طبعا هلف على مستشفيات مصر كلها واندل على المعامل اقول لهم وريني السيرم اللي انتوا جمعتوه نهاردة من العينين وأخذ السيروم بتاع العينين وأثام العينين وكل حياتي أعلم كيف؟ وأعطى أحط السيروم بتاع آلاف المرة على الاسموث مصر انتجين العين فأنا رحظت إن في ناس عندها أنتيبوضي في البلازما بتاعتهم بتتفاعل مع الانتيجين اللي أنا صنعته. لو الناس دول طلعوا مشتركين في وانديزيز يبقى أنا اكتشافت اكتشاف، فهمتوا؟ انا لاحظت ان كل الناس دول عندهم اليفليشن في ليفر انزايم يبقى الجماعه دول عندهم حاجه اوتو اميون لحد ما طلعوا اي بيتا تايبس واتضح ده فعلا مرض اوتو اميون وبيبقى عندهم انتي بودي ضد سموث ماسر بتاعته الفار مش عارف فين بتفكر بتشفات عامل ازاي يعني واحد صايع ما هوش حاجة طب كده انت مثلا جيت في مره روحت مثلاً إيه تضرب كجري في الحال كجري التحريم فبقى منك شوية عدسة أمتجن شوية قلت والله أنا بفكر أعمل أنتجن من العدس أمتجن طرمت موغف كده انتحوره روحت عامل الجبة انتيجين شفت شكلة الجبة انتيجين؟ قلت رفي مية عن المسي شباب مصر فأنا لاحظت إن في ناس عندهم عندهم أنتي بودي يتفاعل مع الجبة أنتش انتبه خلاص يبقى ناس دي عندها ايه أنتجبة أنتبودي اكتشفت ايه للناس دي كلها كانت كوشة ليه عند البحرين هذا اكتشفت يبقى اكتشفت هو دا يكتشفت هو جماع دولة طبق يا دولة هو فاضل عياته هادية والعيئات ونقمن نفسه تماماً وقاعد بقى عايش بقى مع العلم بعد هو لو اكتشف لكتشاف طبعاً اتفرج بقى ياخد ايه بقى خلاص هو بقى هيعيش بقى سنتد يعيش بقى ومتيش بتاته يعيش is more sensitive ولكن Rose Waller is more specific يعني ايه Lattics more sensitive يعني اللاتكس ديتكت الانتي بودي بشكل سنسيف يعني لو الانتي بودي ده يعني وانت عندك روماتويد فاكتور لو ديتكتد في اللاتكس دي كده مور سنسيف يعني كان ديتكت روماتويد فاكتور ات ايلوتد روز ولا سبيسيفيك اكتر يعني لو بيتكت روماتويد <تصفيق> فاكتور معناه إنك أنت فعلًا عندك روماتويد فاكتور. كدة دي معناه كلمة رو روز بالصفر. إحنا ببنعمل الاثنين عشان كده دايمًا هيجيلك ايه روماتويد فاكتور. لاكس تيل روز وولر بيكتبهم ده كده ده كده. السؤال بقى دكتور مش مهم الكلام ده حتى ولا حد يسالك فيه. ولا لاكس من السنت بلاكس. ايه هو معناه إيش معناه؟ من السفيف روز وولر. خلاص. طب سؤال بقى جميل مين الناس اللي عندهم بوستو روماتويد فاكتور اول شخص روماتويد اراستس وخلي بالك يا دكتور روماتويد ديز او روماتويد اراستس بص بما بوستو ديز بيساوي انت بين 20% يعني في ناس عندهم روماتويد ديز بيبقوا بص سيرو نيجاتيف يعني ايه سيرو نيجاتيف روماتويد يعني روماتوري بيزيز عند روماتوري فاكتور فاكتور فاكتور فاكتور فاكتور غيره بقى الزوبرس البولي مايوسايتس إلا آخره من أمراض جاية بقصة بقى حاجات تانية غير الروماتورجي إنفيكشن والإنفيكشن دي دوتو مش هدا ممكن يخش فيه أورجانيزم والأورجانيزم اللي هو ما تطلع لي أنتيبودي سواء الأورجانيزم ده كم تي بي أو فيروس أو غيره ممكن بودي في فولس كده فيه تقريبه وستطيعين البوستر روماطوية فاكتور حتى في Hepatite سي نفسه يعني ممكن مثلا واحد يكون عنده الـ Hepatite C البوستر هي وبعدين الـ سي C عمله أرثروفا سين عمله ايه ؟ أرثروفا وبعدين روحت عملت له أنا روماطوية فاكتور بطريقة البوستر هل ده معناه أنه هو روماطوية بزيزة؟ نعم الـ Rوماطوية فاكتور ينبص يا دكتور بقدر انا استنتج دي دلوقتي قبل ما اوصل ان في ناس روماتويد ديزيز وعندهم نيجاتيف روماتويد فاكتور وفي ناس خلي بالك يا دكتور عنده روماتويد فاكتور بوزيتيف بس هو مش هومالطيب ديزيز خالص إذا أنت النهارده هتيجي تقول لي يا دكتور الحقني ده انا مامتي روماتويد ديزيز ليه يا ابني اصل يا دكتور عندها بوزيتيف الروماتويد فاكتور بقول لك لا ايه الدعم فاكرين الكرايتيريا فيبر قالوا لنا ايه الانتي دي بلازمو تيتروكيت وكيت وكيت بس لك لازم يبقى فيه كرايتيريا يبقى لو واحد في عنده بوزيتيف روماتويد فاكتور بس وما عندهوش الاذر كرايتيريا بتاع مرض الروماتويد يبقى هو ما عندهوش مرض روماتويد نورمال بوبوليشن دي نورمال بيرسون هو بوزيتيف روماتويد وفي بقى ميثيلينياز عالم على العد اوميون في وعلم على سرطان دوسيز. هذه قصة روماتويد فاكتر. في بقى انتي بودي آخر اسمه ايه اميه اسمه ايه اميه يعني ايه يا دكتور؟ انتي نوكلير انتي بودي. بس بده دكتور سؤال. Om man då är ett faktor kan en kilo av det birdrop, en kilo av det birdrop, en kilo av det birdrop, en kilo av det birdrop, en det birdrop, en kilo av det birdrop, en det نيوكليار انتي بودي يعني أنا عندي انتي بودي ضد نيوكليار بروتين طب فاكرين يا اولاد بقى احنا زمان لما خدنا كده البايوكيماستري جم في حصه كده مسكونه وقالوا لنا نيوكليار بروتينات وحد ناخد النيوكليار بروتين بقى والدي ان اي واصناف بروتين وننضغ الهستون أنا فاكر الكلام ده بتاع منهم بصراحه طبعا انا اصلا بلاك حاجه طلعت ان النيوكلياس دي مليانه بروتين يبقى انا دلوقتي لو عندي انتي بودي للنيوكليار بروتين بشكل عام يبقى انا عندي انتي نيوكليار انتي بودي يبقى تاني ما معنى كلمه ANA يبقى سيادتك عندك انتي بودي ضد بروتين موجود في النيوكلياس ضد مين ما اعرفش طب أنا كده استنتج ايه هل الايه اللي ايه؟ سبيسيفيك؟ مش اسم سبيسيفيك. لان هو انك بودي دايركت لعند البروتينات. احنا ما نعرفش هي مين. الله هو يعلم هي مين. ومين هي سما؟ سيبنا من التتر اللي مكتوب ذا. في مكتوب حرف ماء تتر من نيو بليورا مش مشكلة قوي بس الستيكل دلوقتي تبقى عليه بيبقى سيكينفيكن. يعني هما بيبصوا تحت الميكروسكوب. بيقول لك أنت البيكنت تقدم وحاجات كده خاصة بيهم وكنا بندرسها بس احنا بدانا بدانا ان لابوا هما اللي سلايد هم البروت بتاع البيكنت كباسول مش كده كان في كده سلايد مشهور كده ده كان كام ده في 8 انا اجيب لي مين اللي عنده بوزيتيف ايه ان ايه يبقى لوبس بص حط 95% حط ده بقى على 95% اللاينيد لا عندهم لو بس عندهم اي ان اي بوست واسكيلودرن وبوليمونوسايتس وروماتويد بريمري بيليريس روزز تخيل والاوتو ايون اللي هي كانت كليبويت بوينت وبرضه نورمال بيرسونز يعني ممكن ابقى أنا نورمال وعندي اي ان اي بوست ممكن ابقى انا نورمال وعندي روماتويد فاكتور بوست بالهسب يكون عندي حاجات تاني خلي بالك طب بصرا يا دكتور ادر يبقى سؤال ايه ان ايه ده انتي بودي ضد النيوكليير بروتين عاوزين نحدد بقى يبقى ليه ان هي مش سبيسيفيك عشان كده أقولك إذا كان المريض ايه ان ايه بوزيتيف اطلب سب تايب سب تايب او اطلب حاجه نيوكليار بروتين طب ضد مين فتعال نمسك اول واحد فيهم انتي بودي ضد الدي ان ايه يعني الست دي عندها ايه ايه انتي نيوكليار انتي بودي عندها انتي بودي ضد النيوكليار بروتين الطرح بقى يا عيني ان هي عندها انتي بودي ضد الدي ان ايه اللي في النيوكلياس يبقى عندها انتي دي ان ايه انتي بودي دي لوبس الاكليننج بتاعها عايده في نفسها انا شاكك يا ست انت انك انت لوبس تعملي ايه اني طلع بوستر اني ان دي ان اي فاض انت لوبس لان الاي ان اي بوت لوحده ما ينفعش لازم اطلع الان دي ان اي كحاجه كونفيرميتوريه ولنا لقاء لاحقا حتى في مصر سيفك أمراض بيحصل مع الديزيز أكتيفيتي بس خلي بالك هو بس في بعض الحالات يعني ست اللي عندها لوبس ومش في أكتيفيتي للديزيز زارو ما تكفيبر كده في أكتيفيتي ولا لا لا لا في أكتيفيتي الآن كده إني بس ما فيش أكتيفيتي هيبقى بقى نيجي خلي بالك عشان كده طبعاً برضو هنشوف بقى مين يقدر يتعامل مع الأمراض نفسها راح جاي واحد راجل عندك يا جماعه انا افشت بروتين جوه النيوكليس اسمه الهيستون بروتين وراح عدل الهيستون بروتين وقعد في المستشفيات ويأخذ سيروم سيروم سيروم من الناس فلقى في ناس عندهم ان دي يعني عنده انتي ضد الهيستون بروتين لا الناس دول عندهم حاجة اسمها دراج اند يوز بلوبس حاجه راح جاي واحد راجل غار منه خلاص كده اهو اسمه الاستاذ ميسي وراح لقى بروتين كده حاجبه في النيوكليوس عدله وراح نسميه اسم اسمه هدول دات سميث انتيجين وراح لافذ على المستشفيات لقى معظم العيانين اللي عندهم لوبس عندهم انتي بودي ضد هذا السميث انتيجين فسموه انت سميث انتي شفته خلاص اول ما بيت فتح كل واحد يبص ببصه على المطفععهي والانتجين وهم مطلعه له ايه؟ انتي بودي كل ده واحنا عادين قاعدين نعمل حاجة بقى طب راح جاي واحد راجل اكتشف بروتين برضه وثبت البروتين وسماه اس 70 جيت اس كلمة ترمز للسكريودر ما و 7 دي بتضرب غالبا الى عدد الحمض المؤثر بتاع هذا البروتين المهم هو بص هم سموه اسمه خلاص اف <تصفيق> 70 لف على الناس لم سيرم لا الناس اللي عندهم سكيلوديرما عندهم انتي scl 70 سي انتي بودي كل دي بقى كل ده ال سي راح جاي واحد راجل دلع شوية شكله بتاع مفيكه وراح مطلع تو بارتكلز شكلهم جميل، مقلوص فرح يسمي واحد لا والتاني رو قال لك ده ولا، واللا وقال لك رو أنت بودي لا أنت بودي في ناس بتقول له أنت رو أنت لا يقول لك عيبه إني اسمه أنت إلي إيه أنت رو أي رو راضي في عندي حقيقة برضه افتكر. هو سماها كده الانتي رو والانتي لو اولاب هنعرف ليه ترقم عشان تبقى انت بس سيواخد بالك نوب الابوسطف اكتبها دي على الشمال عشان ما هي يقولها تاني تبقى انت احفظتها قولولي الاول كان في المية من اللوبس عندهم بوسطف ايه ايه احنا قلنا 95 ما في المية بس انا في الوقت ايه يعاني مع ايه 95 5% اكتب بقى اني بي على الشمال 5% لكي نكح صورتشنا على بوله. لو بيخدم دبليش 5% of SLI بيشمل. معلش طبعاً اضطرت عليك وبس أنا صلحته كي. شو لا؟ خيال ببصي له نظارات على 2000. بكتير. أنا مياز قص. ميلوسين قص بشهم اللي عملناه ميلوسين. معلش أظن طبعاً إحنا عايزين نفتح شو في الآخر يردني والله عشان بصي عاد. خيال بقى العادات دي بقى أنا عارف بذكر ولا عندك وقت دراجة بل يمتحن عمالية أرى بيقرر بيقرر واحد عمال ينجيك بالجد كده عمال ينجل عليك كل ما تقوم وروح نبنيك عادي بان قلب ضرب الجدى من داشتر ما هذار؟ أنا عارب أبقاء باب وات والله يا ربما أصبح مغالف أنا ببسا أنت مش هسد أنت أنا سعمل أروح من السيشن الأخير السنة بعد عيبت. عيب أبت عيب قام اللي بيحصل فيه بس حامل إيه عليه وانتوا بتخشوا ان شاء الله الصلاه على النبي من الدماغ مش انت بكتره اجتماع تبقى تروح بتبخ بقى باي اي باخور اصل هو العفره مين بان هو ايه هنروح بقى نقعد رقله ورجلجل لا لا ده اللي بتسمعه هنا ده ده اللي هنشد بيه ان شاء الله يعني هتبخ بقى اي تعالوا نبخ في كل مكان يا في ناس بتوقع السؤال بنسبه 5% او ال ايبيشن عندهم ايه يا اولاد نيجاتيف اي ان اي تيجي يقول طب لو هو نيجاتيف اي ان تطلب له ايه بقى يبقى هنا ار 4 انت رو وانت لا او انت ار او وانت ال هنا دائما لوكي مريض عنده 35 سنه بيشتكي من كيت وكيت وكيت في الكينك الكين كفصاوليش عقبالك الكين كفصاوليش برضه وما يعني بيجوا اخر السنه بيبيتحنش واحنا شاكين ان لوبس بس الاي ان اي نيجاتيف بتقول لك تطلب الانتي دي ان ايه كان الاي ان اي نيجاتيف لا داعي لطلب الانتي دي ان ايه اللي كانو تري كده انو كأنه صاب طيب من الـ A كانت الأخير قادره تاني في له بس يبقى طالما الـ A-N-A لا يطلب الـ A و يطلب الـ N-D-O أو الـ في واحد بقى أنتوا عارفين الكروموزوم كانوا دراعين كان فيه دراع ودراع كده صح ولا دراع وانا فاكيرهم كانوا بتعطيه وكانوا مسكنهم في بعض بـ صامولة في الوسط، كده كفية من مسكاو طوله دي 5 سنتومير واحد برضو من الميلازينا السنتومير عجبه خد منه حته وراح عامل لك انتيجين وراح ضاربه معاه انتي سنتومير انتي بودي ماما هما فاضيين بقى فلاقوا الناس دول مرض اسمه كريست سندروم اكتب على كريبت سندروم عشان اغيثك انظر الانفوجرام انظر الانفوجرام <تصفيق> اخر حاجة سيب التحقيقه خلاص اكتب حاجة اضر كل ده جاي اضر انتي بوتي انتوا برح على فكرة المناسبة اللي طولته في البريك ما ينفعش اضر انتي بوتي كل ده بقى ايه من سيكيور هنعلم على الحاجات المهمة انتي ميكرو كونتر الانتي بوتي في الفرائي مليبيلي and most often في البلاش كيب كرونيك اكتيف هيپاتايت، اكد بوتو يوني هيپاتايت. اوتو انيمون ليبرالكس. اكسول انتيبودي سايرودايبس، انتي بايتل سيل في البرنيشاس، انتي ايلاند سيل في الديابيتس الماتوا عن حاجة اسمها أندي كوليمابولر بيزمنت ميمبرين انتي بودي ستوفق أطفال أندي كوليمابولر بيزمنت ميمبرين انتي بودي فمرض اسمه جود باستر صندرون كل ذلك جاي مصدر الراجل الصائع مصدر الراجل الصائع مصدر مصدر واحد تاني عملت حاجة غيره راح جايب النيتروفيل بتاعتك خد النيتروفيل بتاعت واحد وراح مطوع منها السايتوبلازم حته من السايتوبلازم بتاعت النيتروفيل راح مصنع منها انديش بص خد ايه حته السايتوبلازم بتاعت النيتروفيل بتاعت اليومن وراح منها انديش ولف في الشوارع يلم سيريا فهي هنالك في ناس عندهم إيه؟ انتي في مربع نيتروفيل سايتوبلازميك انتيبوثي وسموه الأنكة الأنكة ده بلوث كلمة C فاسكولايتس واسبوه دلوقتي سي فاسكولايتس بس تذكر كلمتين لحينه في حاجة اسمها C أنكة وحط خط تحت كلمة ذاكي اني لون وفي حاجة مال جي انكس واحط خط تحت شارك شتراوس فاسكولايتس اللي انا طالع عليهم ماسك ده شارك ستروز ده خدناه عيال شفتوا لكم التاجر صاحبك معاك في المدرسه وقلنا ايه انهي باين مش قلت انا شاطر بقى صلى النبي ها برنك الاسم كان بيحت المعام برونكوس باز من الويدد شفت جاي إن شاء الله وإن كان شابتر الوروماتوليش اللي بيجي معاه التنزيج في الصصف أول ما أقولك مفاصل بالتنزيج تشارج شروز باسكولايت بي أنكا حاليات مهمة جدا ما ليه؟ ما ليه؟ إيه ما الماركز؟ وبعدين بيجي الصغار أنظر الوروماتوليشي حلو دي تمام 11 مستري ري بروتين يعني ما عن تي ري بروتين ولا انا قلت مرة هقول لكم ثاني تي ري اكتيف بروتين يعني ايه تي اكيد يعني ايه تي كبسول الكبسول بتاع مين مين ريمو كوكاي يبقى في رياكتيف بروتين يبقى انت عندك بروتين في الدم بتاعك بيرياكت مع الكبسوله بتاع الميموكوكاي ان فيتو تاني يبقى انا هجيب الكبسوله بتاع الميموكوكاي واعمل منها انجس واخد الدم بتاعك الاقي دمك في بروتين بيتفاعل مع الكبسوله بتاعت الينيموكوكاي ان فيترو عشان كده لو تفتكروا زمان قالوا لنا ايه في البكتيريا قالوا لنا يا اولاد بتاعت بتاع الينيموكوكاي هاي انتيجينك ففي واحد عالم لفظ الكلمه دي عشان جه بالينيموكوكاي وعدل الايه الكبسوله وصنع منها انتيجين ولف في الشوارع لقى كل الناس اللي عندهم انفيكشنز او عندهم امراض انفلاماتيه لا عندهم بوزيتيف سي سي اكتيف بروتين وعشان كده سموه اكيوت فيد رياكتنت يعني يا دكتور عارف انت لو جالك انفيكشن للوقت حالا بعد ست ساعات 8 ساعات سي اكتيف بروتين يعني لا. يبقى سي اكتيف بروتين يثبت اي دي اس ار يبقى انا النهارده لو عايز اثبت انك انت في انفيكشن او عندك حاجة انفلاماتوري ازاي اثبتها بسرعة الترسيب اي دي اس ار بروتين مين اسرع تيري أكثر بروتين ولذلك يسموه تكيون فيزريكتات يعني بيد بيحصل برضه وزن أوز من الإصابات أو من الالتهابات ومش لازم الأرقام اللي مكتوبة وأخر حاجة اللي انا ودي أهلكم في المسكورة اللي في الجزء اللي فات ليه بتقول ده مرة طومطيت ها تحته روماتويد يقول تروماتويد اللي هن الحالة الروماتيزية ثان، وهو affecting mainly peripheral joint، وبعدين يريد تحط بعد كده peripheral joint إنه هو في متركن، ويبيأخذ ال small joint مش ال peripheral joint. و الأسراب اللي بتاعوا يروسف، جوينت يعني أثقلت وهناك أكثر تكاملية. طب ليه قلت ده enclosing سبندرايت؟ فبديك عربي بديك مثال enclosing سبندرايت تكتب معناه بالعربي تهبوس العمود الفقري. تهبوس العمود الفقري. أعتقد بس بالنسبة لللفينيز يعني البنات بتجيب طربة دي الولاد الولاد ما خشوش منها خلص. ده لما كذا المصاب بعد الفينيز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 تخلي البنات في البلاكون والولاد في الصالة الانكلوزن اسمه الآياب بوس العمود الفقري ليه قلت الآياب بوس العمود الفقري؟ لأنه ده أرثروباسي أفكتنج مين للفرتبرا الكولن والسيكرويليك جون البريفرال جونت افكتشن يعني مش كومن وبيبقى اسيليتريكا وهنكمل من بعدها لوبس ليه قلت ان دي لوبس لأي من الحالة الكل ده اللي انا قلته ايه بقى كل دي إنترو دكشن لروماتوش يبقى اللوبات اللي قلت عليها لوبس لأنها ميلي اكترا ارتيكولر بروبلين كل الأورجن تتأثر الجوينت تتأثر فيها بطريقة نان إروز، وبالتالي نو no دي في اللوبس، ومؤمن هنأخذ ثاني ثم نقدر في اللوبس نعمل بداية كده الامتحان. تقول لا تقدر كم تقول؟ نان إروز، روماتيكو اللوبس، نان إروز، روماتيكو اللوبس، نان إروز. تي सप्रेसर بي طيب ايه اللي حصل في الدماغ اللي عندهم لوكاس دول تي सप्रेसر تعبت يبقى مفيش सपريشن خالص على البي لنفوسايت يبقى تي هلپر بقى تشتغل تخلي البي لنفوسايت هايس وتطلع العديد من الانتي والانتيبودس طلع بقى عشان الضربه يا دكتور خلي بالك النيوكلير بروتين عشان كده بيبقى عندهم انتي نيوكليير انتيبودي طب النيوكليير بروتين موجوده فين في النيوكلير والنيوكلير موجوده فين في الخلايا انهي الخلايا معظم خلايا الجسم معظم السيلز وبالتالي السيستميك جروبس في أنتي بودي أجانب العديد من الديشيوس فلذلك هو مرض سيستميك، فدي أول نظريه. النظريات التانية هي نظرية حديثة فبص يا دكتور خليك بات سمعيه كتب انت عارفين كلمة أبوبتوزيز؟ كلمة أبوبتوزيز دي درسناها في الفصوليجي ولا يا رضا اللي هو البروغرام في الديس وقالوا أنواع نوع من أنواع الموت للخلايا بس البروغرام في الديس خطوات وعملوا كده زمان مقارنة مبيل النيكروزيز والأبوبتوزيز المهم يعني مش مهم ده عندنا احنا المهم يا دكتور بيقولك الخلايا لما بيحصلها أبوبتوزيز ديت فيها تفاعلات في معينة بحيث زي ما تقول كده ايه بص انا بعتبرها ايه كأن الخلية دي خلاص قررت تموت والتكوين الخلايا دي خلايا بومارون خلايا طما خلايا جلد ربنا عامل خلايا تتجدد في جسم الانسان ففي الخلايا دي أبوبتوزز اابوبتوزس وليكن كروسس فالابوبتوز ده بتا بتكون كده ضطر عارف إذا ما يكون طوفان حصل جوه الخليه هذا عملاق تعمل تواطان هو السليم إلى أن تتوفى وتموت هذه الخلايا هذا التواطان ده بيخلي بعض هيدن أنتجين موجودة في أعماق الخلايا يعني إحنا سبحان الله خلايا بسمنا مليانة أنتجين في العمق الإيمون سس ت بتاعنا ما عفاش ولا شفه فظاهر إن في بعض ناس أثناء بس بعض أثناء الأبوبتوزيز بتاع خلايا الجلد خلايا أي عضو في الجسم لما بيحصل فيه أبوبتوزيز يحصل الطوافان فتلاقي الهيدن أنتجين تبتدي تبقى إكسبريس وتطلع فوق على السيل سيرفس تبقى أكسبوز للإميون سيستم فالإميون سيستم بيقول إيه الأنتجين دي أنا مشوفتهاش قبل كده رحهاب معليها يتعامل، فيرد فعل ويطلع أنتيبودي مضاد لهذه الأنش. إذا عرفت عالم على كلمة expression of novel gene أو هل antigen on the cell surface during apoptosis. يعني إنه بمقسمة طب ديورين أبكتوزيس أنتجين ما يجري طب طب سؤال بقى إني بيعمل لنا بقى أبوبتوزز ضربنا خلايا أبوبتوزز فينا في ناس بقى أبوبتوزز يحصلهم دياميدي ولكن مثلا فوراً قبل التعرض الشديد لأشعة الشمس في ناس لما تعرض دياميدي الألترافايرو تبي إنهاز أبوبتوزز في خلايا الجلد أكثر من اللازم أكثر من اللازم في بعض الناس كمان فده اكستلريت الابوبتوز يخلي هادي الهيدن انتجين بسهولة تبقى اوبسوبوز لليميون سيستم وزي ما بتقول عندك هو يا سيدي اللي هو اكسبوجر اللي هو التطرر الرقمي بتاعك اكسبوجر تو سام لاين طبعا دي من الحاجات اللي هي ارتفيشال او ترافايلو وواك وبعض الانفكشن الى اخره لا بس دي حاجه كده يعني يبقى انا هنا ايه اللي جاب لي لو بس التين تطرترو ثبت كتير الباش اشتغلت في البي لينفوسايت وطلعت انتي بودي ضد الجسم طب حاجه ثاني قال لك في هيدن انتجين بدات تبان على سطح الخلايا كانت متخبيه طب ايه ظهرها قال لك عملية الابوبتوزيس طب ما موجود فينا كلنا يبقى اكيد في ناس مصيبه طبي على الناس واكيد ما ذاق المواضيع دي الله يعلم بيها حته سام كونتربريتنج فاكتور طبعا زي ما احنا قلنا السانلايت وخلافه Drugs حط على Drugs دي ده سؤال لوحده درجز اليوزد ثرو بس الدور الشهير ايه الدواء لو فاكرين في دواء خدمنا في الكارديولوجي هايبريدج اولا ده عنده Drugs هي ثانين مثبت اللوباس اي فوقي او اللي احفظ 9 لواحد قالك لك في دراج لوباس الميل واليميديت اثيرو يبقى انا هنا هيجي لي ميل او فيميل خد دواء وان يكون هايدرولازين وعنده اعراض السيستميك لوباس عنده شوية سخونيه عنده شويه ارفسوباسيا بس اكتشف ان في حاجات مش موجودة عنده ما فيش نيورولوجي كمنستيشين لللوبس حاله دلوقتي ما فيش ريما للفورم من اللوبس دايمون اللوبس تبقى تقليدي وبعدين الانتيبودي لو تفتكروا ال9 بتديك هيبقى بوزيتيف اي ان اي لكن ال ان دي جي ان اي بتاع اللوبس الفعاليه نيجاتيف امال ايه الانتيبودي اللي احنا فكرناه بتاع دراج اند في المقدمة اه بيتقال عندك اهو اللي هو انتي هيستون انتي بودي. كل ده بقى همشي الانتي هستون انتي بودي كومن في لوباس ولا دراج اند يوز ولا مش عارف ايه ما نيجي لنا دينا مريض بياخد هايدرالازين ماذا تتوقع من الحاجات دي تتوقع حدوث سيكارديا ايوه ليه موضوع تتوقع حدوث هاي بوتنشال ايوه تتوقع الام المفاصل ايوه تتوقع ايه ان دي بوزيتيف ايوه اي جي ان اي بوزيتيف لا بص بقى المذاكره هتبقى كده بتذاكر بشكل مش تقول لي بيترود يندوس لوبس لا هو بتاع عكس على الهيدراليزين اللي هو ده جوه يلعب ده هرمون الفاكتور انتوا هتلاحظوا اوائل سؤال ليه المزايلة دي كلها كومن في الفيميلز ليه؟ هذا غضب من ربنا سبحانه وتعالى فليه وليه تيجي في الفيميلز في الـ Child Pearing وليه تبقى اكسيربيتن في الفيميل اللي ياخدوا contraceptive pills وليه الأمراض دي بتزيد في الستات أثناء الحمل ليه ليه ليه يبقى هناك هرمون الفاكتور عارف له وليه بقى دكتور؟ بصبع حبيبي له أن فيه مستوى الطبيعة الميل ستيبل إميون سيستيرم الفينيل أنستيبل إميون سيستيرم ليه بقى دكتور؟ وليه لي بقى ليه؟ إرائك مم أبتاشر إتروجين ريسبتور هذا يعني الـ FG هو بيروح للليمفوسايد ويخليها ايه بالصفحة والرهاية المرفعة طبعا يعني جدا الواحد لما قراره كان في مدى التعريب الاستروشيد طبعا احنا عندنا المليم ناس والميتاكتسس الاستروشيد عايز تنجو ايوها الرجل من ينسي إبداع التدخين إبداع هذا جسم سرطان بيحطه من كل نشاط اما العودة من يوديزي في هيك شيء لبعض الأستروجين binds to على البيل والبيل انفصالي وصب Increasing the activation بتأكث البيل وتخلي فيه تربايبة لهذه الخلايا هو ربنا كمان بيخلي على فكرة بص ايه؟ يطلع لك اليمفوسايت لما تبدأ هي بقى تخرف وتلوش في الجسم تمون ويطلع خيرها نية تعالين لا لا اليمفوسايت هتبقى مجنونة مجنونة وهتبقى اكسايتد والصورفايفل بتاعها هيزيد شوف تبقى الاسطورش نعمل اين سبحان الله سيب البصوريجي هكتب جانبه الدماغ الدماغ على طول ولا تسم كلينيكال بيكتر مهمة للغاية. بس دكتور الروماتويجية أهم حاجة فينا كدة تبقى الكلينيكال بيكتر وليس بالسيفيك إنvestيجيشن. وما فيش علاجات هتحس إن فيها كلام إلا في اللوباس شوية كلام كده، شوية كلام في الروماتيزم وكلهم كورتيزون كورتيزون كورتيزون كورتيزون. ولفي كلام هو اللوباس الروماتويجية. بس كده بقى ان انا طول ما أنا بتذكر. ماشي باعلم ايه قبل ما اخشك الكلام انا بص المرة ده ارثروباس هي كمشكلة رئيسية وانا اكسرا ارتيكولر بروبلم طب لو هو ارثروباسي بريفرال ولا اكسيال طب واخد السمول شوينت ولا البيج شوينت طب ايروسي ولا نان ايروسي كل ده عايزين نبقى ايه عايزين نتعبه وإحنا حسيننا بالقصة دي وإحنا بنناقش كده روماتيك ارثرايز يلا كلينيكال بيكتشر الميل للفينيل واحد ب 9 تمام كده اهوت وأول كلمه فيفر اوف ان نون ديز اوش هو ايه المرض بين قوسين انفلاماتوري كونديشن يا ما بنات يا عيني يدخلوا سخونيه يا دكتور تلاقي بيت ايه حرارتها 40 واللي بنت عندها 18 سنه كده تروح واخدينها على طول كده من باب الطف كده على المستشفى الثرميات العقاسية أو في البابة هم مفيش دفاعهم وهم دخلينها على دوتو في المستشفى ويبدأوا الانتستيجيشن للإنفكشن كلها السايتو مجالوا بيروس والإبشتاين بار ومعرف ايه وكان وماني وإجزاميشن وحاجات في الآخر يلاقوا مفيش إنفكشن يبدأوا يدوروا على أمراض هوتوميوم يبقى هاتب كل مصغيرة على شمال سيئبتك Fever of a non-ideology على الثلاث أسباب رئيسية. يعني كان مجلس أريكس وان طبعا ده موضوع جاي في الشراء اللي انا سايفينه فيجي وقولك ايه قلني أسباب رئيسية للFever of a non-ideology كالتوا نعم كباستوا بشكلوك كبا مش واكل كابس بسيك بسيك مش يقول يكبس يا كل لحد ما اجي اقف هنا يبقى نوع الجيبير اوف سبب تقول ايه كله اول سبب is specific infection تقولش انفيكشن اي سبيسيفيك وطرحاطط يديني مثال دي مثال حقيقي حاولني اقدر تجيبوا كلوس امس انا في ديفيتيف بين وهكذا نقط طب ايه ترى التاني اللي بعديه بقى مين؟ التهاب المفاصل او الكولاجين ديزيز <تصفيق> زي مين؟ زي اللوبس الروماتويد وانت فاكر ان اللوبس دي هتجيلك كده هي وروماتويد واضحه جدا يعني اه ساعات تيجي بس ساعات يقدر العين سخن شال سخونيه مش عارف ايه سخونيه ايه التالت ايه بعدين نحط كمان حاجة ثالثه الثالث ماليجنزي عايزين حد جدع يقول لي كام كده ماليجنزي يرفعه الحراره جدع ينفهم الكيميز موت الحاجات اللي بترفع الايه وكفايه انت الاسباب دي بقى انت هو الاتجاه فيبر فيبر دي بقى كتير منفكشن ولا كولاجين لما دي موك لا إيه؟ لوكينة يا جماعة شوف ترغب بوكينة عندها لوكينة بوكينة ماكروسكليتا بوكينة يا دكتور علم على كلمة أول صف التزمين لي يعني أرثرالجيا أولا يعني آلام المفاصل وليس أرثرالجيا يعني إيه يقولك إيه؟ المفصل الأرثرالجيا يعني إيه؟ جوينت مفلين قول لي ريد هو تندم كده حاجة وارمه لا مفصل مش وارم يا دكتور هي بتوجعني بس يبقى دي ارثراوجي دي ان في الكيو باك دي بيقول لك اليو بس بتيجي ارثراوج وبتافكت الليت موف جوين واللارج جوين وبص وعلم على كلمة سيميتريكال ونر يوزي يعني ايه ناد يوزي يا دكتور يعني لا تحطم الارتكولار كارتج هتحس ان انت هنا انت مش بتذاكر انا عماد بوصف كل مرض بيعمل ايه في الجوين اه ده بيرسل عن <تصفيق> الجوين ترموما بايلرال سيميتريك بيعمل الم جاست بين في الجوين دون استرايتس لا ناد لا يا بس لانتو عارفين بقى اولاد التندونس ايه رأيك لو انا التندون بتاعت صوابري اللي اتخذت وبقيت لاكس ممكن تلاقي صوابري كده تبقى شكلها معوّيك اوه التندونس دي هي بتخلي الصوابع كده انا مثلا انطردنا حصللي انفلانيشن بالتندونس او التندونس بقى خرع قوي ده ممكن يخلي شكل الجوين ابنورمال فتكروا دي فوق فهم لقوا الجماعة عندهم يو لقوا بعض الناس صوابعهم كده معوجة فقالك لك ايه ده ده لي فور بي دي بس الارتكول كارديش مش متأثر فلقوا السبب لاك في التندونز لما بقت الفولفي التندون بقت خربان وشكل المفصل بقى وشش القصه دي كان اسمها جي كودز اورس كوفتي يا سلام انت بتقوله جيكو بزيدي يا رجل انشك عشان شكاها عمارين جيكو زي باشي عشرة باسية فيها دي, دي كلمتين من عدة بتعرفهم في في اللوبرس الاسكن بطرفلايرش ايه بطرفلايرش اللي هو الخدود والنوز كده او احمرار بس ايه بحاجة احمرار ده ايه بيستيل نيزوليبيال فول الحته دي كده اللي ما بين النوز كده والاقريب المنطقه دي كده اهو تلاقي ما فيهاش احمرار يبقى ايه بثر فلاير ايش المهم اهو الكلمه دي يا دكتور اريزيمه ممكن الارزيمه دي تبقى فلات وساعات تتقلب كده ليها ريد اتش وتزيد قوي لما تتعرض للشمس في ناس بقى بص بسكايد راش الراش ده يجي على الخدود ده بص بقى اين دور مدور كده حاجة كده مدورة كده من كده مدور يعني معلش بروا لو بشبههم البترفلاي والدسكايد يعني سوري ده المكياش كده المكياش ساعتني يعملوا ازاي معلش بروا ما الطبيب لازم نبعنا تقول حاجة فالمكياش طبعا فيه طريق البترفلاي البترفلاي انت بص كلاني <تصفيق> سنتطور اوكي ايه بقى ده مع العصيره وتكمل لك كده صح شربه فاجئه alien تحس البطن والله عايز ضبقه شويه ليه بقى كل يوم الاستعجاله والدي كده اسكايت ايه يا بينك بطاطين كده دي بطاطس لايريش ودي سكوي دراج بس بص سكوي دراج دي كيلي. دي بقى مديرة خامس وساعت الدسكور دلاشمع ساعت ديجي في الاسكالب ديجي ساعت في الاسكالب كده وعملها خذت فيها ألوبيشيا على بالم فيه كمان خذة في الجلد فوتو سينسيبلي أول عرض للشمس الشمس اتخال من وجه أحمر جامل بشكل مبالغ فيه في البرك رابشا البربيريك رابشن نتيجة سرومبوسايتوبينيا أو باسكولايس في عربية كية حمراء أفلح حاجة أفلح رقمها 421-860 عربية كية حمراء هل تبقى يشوفها البربيريك رابشن بقى دكتور تأتي سؤال جلدية قالك سؤال جلد يا دكتور. انت باعي على الشمال البربرك رابشا طلع منه طلع منه ايه؟ فرعين فرعين والبربرك رابشا ده شكله ايه؟ طيب البربرك رابشا فرعين حول فرومبو او هتقول ايه احسن بليت ليت والفرع التاني فاسكولايس طب ايه البليت ريليتيد هو ايه تحتها فرومبو سايتوبينيه او بليت ليت ديس فانكشن او بليت ديس فانكشن طيب والباسكلاين تحط تحتها ايه ماسكولايت عدل مثال مين يقول لي بيساوي كده الباسكلاين بتعمل بيروكسيد الهيدروكسيل شو باين بيروكسيد اثنين بتفتكر باسكلايت شنو ناقص ولا بيروكسيد عشان كده يمكن ما خدش الهيدروكسيل بيروكسيد دي الخطوه طالما الهيدروكسيل شو طيب يقولك فرقع ازاي بقى هي بقع بقع كده حمره شوية وحكاتب بقى تحت الباسكولايت ان البريبرج رابشر له 3 اتش 3 اتش يعني كده كده بقع حمراء وكلي ليها اتش كده اعلى من السيرفز اوف سكين ام ان اي ممكن تعمل ديولوزس أو ريجيرش أو الاثنين زي ما احنا عارفين طب ايه الفرق بين كاردايتس وممكن تعمل ديولوزس ولا ريجيرش ما تعملش ستيموز ستينو كاردايتس يعني تحط بالصمام كده خدعه لما كانت في كبابك كسرو يبقى انا هخلي الباب ده ان كومبتنت خلي الباب يبقى ليب مانسات ان تو في اللوبس وتؤدي الى المريض ريجيرش واورت ريجيرش خلاص الحته دي بتتزن يعني اولاد يعني ايه اسمها ايه في اني سمام مايفر واورت بيحصل لهم ايه ريجيرش مش التيموتس انتوا وادرينين كده هو كده الكيدني اكتب انظر للكيدني خلاص عشان دماغنا شي اي جانيز نيد ميدري فاسكولار ايه رأيك؟ لو واحد عندها اللوفة كانت يقول لك عبطي صادمي سكيني يعني ما بص يا بطل فيه قاعدة قاعدة ذهبية حينما ينتهي بالبلوت فيسل يديو الفاسكولايت تؤدي الى ناروينج للبلوت فيسل الكلمة فاسكولايت يعني الوول بتاع البلوت فيسل بقى سهول يبقى الوول هيبقى سيك والليوم هيبقى نارو يبقى عشان كده تحدث كذا عن الشمال. الباسكولات تؤدي إلى حاجتين ناروين في البوتاسينز، سكيميا، وبليدين تندنس. لأن البوتاسينز لما يتهبه هيه بهش، هيه أفرأيبل. فالباسكولات تؤدي إلى ناروين، وبوتاسينز سكيميا، وبليدين تندنس. لانج ماذا يحدث في علم على كلمة بلوريزي و انترست ارجع كده بالزمان يوبر في شاپتر 3 في تشيت في شاپتر 4 ناقص اسمه ايه ابل دي تيشن لانج ديزيز. هتلاقي ثلاث امراض في المذكره محطوطين فيها ومطاي ولو والانكلودنج والسكيب يعني كذا مره لوب بس يعني بيعمل انت كده حاجه غريبه جدا بصوا يا اولاد تلاقوا الكوبي بتاعه المريض بتاع اليو بس بقت <تصفيق> الليفيتد سئلوا ده حصل ده في رجماتيك باراليز هو في سؤال لما أنا ادخلت ما عندي ما فيش شد يميل ان هو ينزل ولا يميل ان يطلع يطلع عشان فوق كده راحوا ايه واحد فتا فتوى وقال ايه دا حصل وفضلوا الناس مسابقين بالكستردين قشين زمن لحد دا قالوا لا بقا دا لانج كاشت فلما لانج كاشت راحت حجم الارئة بقى اقل فالكوبيلت راح تطوى على الفوت وسموها شرينكينج لانج صندرون بص بتعمل اعمال بتوصف حاجات بتحصل في الرئوه طب ايه اللي خلى اللنج كاش يحب ياخونا في البلموناري ارترولز لما يحصل باسكولايتس في البلموناري ارترولز يحصل لي انفاركشن في اللنج كتيره فتبدأ اللنج تكش كش فيحصل ايليفيشن في, في القبله ده انا عايزه تبقى عارفه نيوروسايكياتري اي كوزس ديبرشن بص تحت يا ولد بص ترانسفيرس مايرايتس بص بقى كوريا الله طب بص عنده ايه ده بيبص بص عنده ايه فيبر فيبر الصروبه فيه كوريا وكانه كانه ايه صح ولا لا؟ لكن الدعامة الرئيسية لتشخيص روماتيكفيم هو أنا في سؤال لو أنا جيت طباعة تناقلاته هطباعة عليه الكريتيريا روماتيكفيم صح؟ هقول عنده أرثرايتس دي نيجو ولا ما ينفع كريتيريا؟ نيجو كريتيري. صح ولا لا؟ وهاقول عنده كاردايتس نيجو ولا ما ينفع؟ نيجو وعنده سي كوريا دي ميجور كريتيري ألا صار عالي وي وي وي دي روماتيك أرثاريكس فالتاني قالي لا دي مش روماتيك أرثاريكس خالص ليه من جاو ما هو الدعام الرئيسية تدياقنوز روماتيك فيبر بوستيب أنتسترقلاتي على لازم تثبت في ريس إن ستجو كوفيد شرط لو مثلاً إيش يبين شو مادي؟ عشان كذا قوم قالوا إيه هو يبقى إيه ييجي راجل يقول لك إيه أساس تشخيص سوماتيك في طريقة؟ يحبي سألك بطريقة بقى الدواية فاتت الله لا سياتك في مشكلة كثير يا أمين ولا هم كذا كذا كذا بس في شيء اساسي على أن يكون هناك رح. Recent Evidence of a Evidence of recent streptococcal infection Får du läke vill säga det? Det vill säga att det finns ämmerade väldigt similares Dramatik fever Ja? Lubus Cardiitis och Arsoritis Men område Lubus Det finns inte på Postive anti-stressortative Äu recent streptococcal infection För att det finns det här مضاد <تصفيق> فيبر في تريبر باسفلايت ده والله يا ابو بالله كالبنت دي في سؤال يا دكتور هنا ما هي الباسفلايت الحليمي اكتبها لي كده بالبعد باللون اكتب باسفلايت حليمي لوب الباسفلايت الحليمي من لوب بس كده في بطاقات رجالي اكيد رجالي باسفلايت الرجال اولين لودر jag kan inte Lumas, jag är inte passa att Harini är boskare, det är ju en kvinnlig vit vascular occlusions. Vi vet att det är ju en han har fått en bra passiv död. För vad mamma det är ju det är ju en viktig död. De vaskulära انا وصف عمري بوصف في حاجات بتعمل هيدن؟ بتعمل فيه. فيه اللوبه بتعمل كمان هدم بتعمل ديجور يعني ممكن تعمل لييك يا بيتيتش نيجي بوتاه يبقى ايه ده اللوبه بتعمل صيكوز ولا يعني صيكوز هي السنيمول طب يا اولاد عارفين البروتيزون هيروي يمكن يكون الكورتيزون ممكن يني من وممكن واحد ياخد الكورتيزون في بداي هلوس انت تقول طب ما علاج اللوكا الرئيسي الكورتيزون طب البنت خدت الكورتيزون وبدات تخرب يطرح اللوكا اللي عامل التخريب السيكوزس ولا الستيرويد الثرابي فقال لك لازم تكون بتاخد كورتيزون على الاقل أربعين ملجان وتكون جات لها السايكوزيز في الفارس تويكس أو باستيراك في يعني انت تقول ايه؟ هي عام الحق جالهر مرض امتا كذا؟ طب هي خدت الكورتيزون امتا؟ والله هدوكتل واحدة الكورتزون بالاسبوعين بتاخله كان ستين ملي وبعدين بعد ما خدت الكورتيزون اسبوعين ستين ملي انا بلاحظ ان بنتي عمارة خرب في الكلام بتهامس كلها الحاجة اه يبقى ده الكورتزون يا حاجة ما تخافش قلل جراءة الكورتيزون ان شاء الله بالأعراف تزول اللي يعجبها خاف هو اللوباس أفصالة عمل نفوخ عمل مشاكل ولا ده من الكورتيزون طبعا لو اللوباس هي اللي عمل المشكلة يبقى الكورتزون لازم يزيد في الدوز لكن لو الكورتيزون هو اللي العمل المشكل يبقى لازم الكورتيزون يحصل له ردارشا ان لازم تفرق السايكوز من اللوبس ولا من الاستيرون في الحالة الاولى هنحتاج لدي كورتزون كتير لحالة اللوبس في الحالة التانية لا. البلد أوتوميون سرومبوسايتوبينيا وهيموليتك انيميا. وهنتكلم عنه ان شاء الله في البلد كتير قوي قوي ان شاء الله وعلم على كلمة لينفوبينيا طبعا طبعا ماذا يكثر بقى للكوريا كلمة عن الكوريا كثيرة يا عضوط يا دبط. ما المدرعبات متيلاعش بص والله ما كيفك خد بس من عبد الله و بكهره كلمة من الكوريا و بص زي ما قلنا هيما علم على نين كمان في مرض والعيات والله انت والعظم انتفستوليب الصندوق ده اكتر حاجة في اللوڤس تيمنز روم ويبقى يزي الانتي فوسفوليبيد اكتب على الشمال كده سطر عليه عشان اول ما بتجيب سبب يروح نازل كده ماشي اكتب عليه بي تي بي هاي باركو اجنستي هاي باركو اجنستي خلاص الموضوع خلص يعني مفيش وربنا صبر دي هايبر كوجولستي تو ابدي الهي ل فاسكولار او نمو شي طب اقول لي يا جميل يلا ايه يبقى ايه ده بقى الهوز اوف في اللوبس فاسكولاي ولا انتي فوسفوليبيد صندروم هتقول لي ايه انتي فوسفوليبيد صندروم دول بلاق يا عسل ايه جميل بس النفس اللي تقراه مفيش نفس انا رايه بولي سييروسايد كروس ايد 12 يعني بيحصل ده ايه دولي سي 3 كاداي و قلب ليتونيا دي كان اوبز يعني حاطط كده بعض مسائل الكيد دي جت 100 مره مره يجيب لك ايه؟ طبعا هي كاسة لوباس لازم يكتب ايه؟ لازم يكتب البوسكر اهو معلاش هذا فكر على عنوان بتاع لوباس المفتاح اقول صفحة دائم من يجيبوها يقول لك ايه؟ يوم فيمير ارث روكس طبعا عمو تشكرينه ومره تقعد يعني يبقى طيب او يقول لك لا بر من حياة الغلابة تزود كمان بسكين ريش يوم عمو ايه؟ ساعات مرة اللي هو الراديو الكامتايل ققوا ذا قالك لا بداش سكين راش دي اكتب مالر راش يعني راش على الخضور الله ما اصال عنادي ايه ابو يا لحظت المسألة ابو يا يا سلام يا ربا الهمور بسيطة يعني سابق حاجة انا اهلا يعني سمعت النوم بس فاهمة لو انت فاهم نص اللي بتقوله والله العظيم اللي بيجيبهم فيها دخول مار هم ناس فهم وذاكر وحصل نص اللي احنا بيكونوا بص نص مشو سادة؟ مشو سادة؟ يبقى اول حالة كيف وبلوم اجيب لك ايه؟ يونج فهمي المفاصل خلاص يبقى قولك دي لوبة ازا كان وراح اضرب هدك هين بليجين يبقى حصل ايه؟ ستروب والمسكولايت اجل برضو تحت كنب السريبرا المسكولايت وعنك بوسكولايت اما الهاتف بوسكولايت بايكل مباشر كل ده هنحن هتكون غايبة طيب اللو يا دكتور معلش يعني برضو عاشقة اجل الهاتف اللي في الصفحة اللي فاتت نحسن نسيتها ما اللي هاتف هاتت شوف فرقا الفاتف نسيتها كيدني اللو بس عاشقة ليه كلا الهاتف اللي بتكتبه لوبس عاشقة للكونه كده بيقول لك الكونه ما تجيبش الكليه ابدا وتعمل ايه بص بين قوسين كده اهو زلال قلب منوريا عشان كده ترجع يقولك إيه البيت إيه لك ايه البنت بقى اللي عندها لوبس بقى يجي ايه يروحلك يانج فيميل انسروباسيتي مالاب ريش طبا خلاص طب, طب وعدين انا ارفض الاجابة على هاته السؤال اللي ان انا مش فسوخة بطراجيب بعدين يقولك ايه ثم اجلها بفنة في وشها وايدي افرجيها وتحليل البول فيه ألبومنورية ايه ده اعمش اجاب المثالة دي اعمش ايه قبيبت لو في ناس تانية بقى غوص ايه المثالة في صعبة دي فوق صعب الصعبة يا ربي انا مش عارف في ايجابي ايه أوه. أعجاب يزيد أبدوم الأنبيل إن كان الفطرح ناسة بطاعة بطني إذا إيه؟ فقامت الترك إيه؟ أجلوشا سواء فسكوليز وإنت برضو أنتي فوسفوليز ما ألاقي في الأن بلد بسيط ما يتهاب البرد بسيط نالهي أو بريتونيز طب ليه؟ إنت تنهج فلورا ديوشا بريكاردي يعني بريكاردائرس وما يخرج الضايس اي ما هي ريليشن بين بوكس والبريجز ده سؤال سؤال شخصي جدا ايه جهاز ضغط بصحيه فول كتير وحب ربنا يبقى يعني عينيها اثر برضو تلاقي بنت شابه صغيره داخل المستشفى انتك تمثيال زي فتلاقي بنت داخل المستشفى وخلاص يعني هي طلعت اليوم بس تبقى عندها يعني عشرينيات ناس لسه فأتلاقيها <تصفيق> تبقى زعب مخطوبة ده. حلو. فتبقى انت بقى نبطشي قاعد انت بقى نبطش قاعد في الاسم رايح جاي فمين اللي رأيك بقى خطبها يروحك ليه جاي متسحب لبقى انت بقى دكتور كنت عايزك بس في الموضوع طبق الخير بحت امرك العيانة اه خير خلاص انت تعرف ده خطبها بقى <تصفيق> على البروجنوز هل هي قادرة على الانجاب؟ هل هتجيب لي النون ولا انا بأحلم بيه؟ انت هنا هقولك لك اضرب البوكت ايه هنا بوكت مهمة جداً هكي بانتي بخة مهمة بخامة عادلية انتو حتى تقوله الاول ايه طلع علي بانسكنا بيتمي عشان بيتمي تتكلم او اتحضر عندي فعال حاجة بيتمي نجد الأول بس أول كلمة أي بس the patient is usually fertile. يقول له طمن. الخصوبة بتاعتها والفرطية بخير. أقول لك يعني طب تدري تدري تدري طبعاً هي غابة طيبة. هل ممكن بس ده ولا لأ؟ زي هذي سؤال ساكن وذاكرة. ولا تظهوه دكتور لما تيجي بقى هي تبقى حرق. هي ممكن ما تتعبش في الحمل أو الواد الجنين يتعب؟ المرض ده طويح كبير. <تصفيق> ممكن يحصل اختصر بيكش أثناء الترجمانسي، بس بالذات في بين الناس اللي عندهم لوبس نفريز. بعدين تحتها احتاج اكتب يمطوا كنترول الديزيز، اللوبس يمطوا كنترول اللوبس واللوبس نفريز. صيتر عليها جميع، وفيها أنا بناء. كان عندهم اللوباس دي عيني برضو وسيطرهم عليها السيطرة دامة الى ان جابت ايه؟ النونو طيب يجي ويقولك ايه بقى؟ طب الطفل مش حصل له حاجة؟ بس انت بقى ايه؟ ما دوقتش تقول بقى ايه؟ يعني انا رأي اتكلم بالعكس ده اتبقى في رتايم قبل اول سؤال السؤال الثاني إلاش عليها إن شاء الله لا إحنا بنيتك شاملها مش لو تقوله لو كان هيحصل يعني هو إيه هو إيه هو أورال إن شاء الله أورال أورال تسألها قاله والله إحنا بنيتك إحنا جاته سيطر على المرض إن شاء الله الحامل إيه مش طبيعي وهي تنجب وتلقى طبيعية والنون إن شاء الله يتولى الطبيعي بأمر الله ولكن إنت عارف مكتوب إن شاء الله الواب يتولد عنده كونجينتال هارت ايفيكت بيبقى عنده شويه كده هارت بلوك خفيف ساعات بس في المجال مش عنده حاجه واكتب ان ده بيقولوا سببه cross of انتي through سو يقول لك انها انتي بودي بقى فيه يوم اللي بيعدي البلاست ميني بيروت ماشي ماشي كده في حاجه وانا سئلت هنا الاجيوسي او حاجه فكانت الـ IGG عند الـ 3-6 جي IGG ما يعديش والله يؤت من الروكات أنت جلع يعني يا لأ أنهي أنتي بودي من بتوع اللوبرس الـ دي هل أنت ذي هين؟ ولا, ولا, ولا الـ Ant ولا الـ Ant Storm ولا الـ Neymah ولا الـ Antibody ولا الـ اين يجاول الاجباب السؤال ده هدي الى بتاعك موضحك بتحجيبها ايه موضحك موضح الشيء ده معك هتجاول انتي رو انتي رو دي عدن من السنة بسرعة النبي طبعا انا تقول شبا تقول له الرو اعادن اونا الابو هو قول له بص قول له من الاخر شيل شيل تاخد السؤال طب نظام الناس ده قالها احنا ده بص دي بص الاجابه بص يعني انت بص دي هي مريضة طبعا بس هي كويسه او في خطوره ما هي بص يعني طالما لك على طول ما انتوا يا ابني مرتبطين لك ولا استعملك اصلا مش مرتبطين طبعا مش ماضرش ان انا اتخلى عنها خلاص هي شيء تقول الله ما هو العكس بيحصل ضوء بيبقى برده مين مار من جوه وساحته بره بعد يا جماعه ما يرسم قصه ايما اضراح ممكن اتحال يتبدل في هي بعد كام بتاع سنتين بعده من علاج حصلها ريميشن وبقت نورمال ربنا امر ان هي مش هتبقى تاني بتدينا الامراض دي فيها ريميشن واكسبيرشن وانت في الثاني وهي اتجوزت وخلفت وبعدها عيال وبقت ناجحه كمان في شغلها وانت جاي مره تعدي الشارع خبطك اوتوبيل عملك كمبيوتيشن ليه بقى ومراتك اللي اتجوزتها الثانيه اللي هي لما جه تعبت سابها تنام في الدنيا ما فيش يعني ما ينفعش خيرين الكورتيزون كان سعتخذه اثناء الحمل ينفع ممكن يجي لها أبورشن إن شاء الله يجي لها أبورشن ماشي ممكن يحطل فيه أنتي بوسكوريبي كل الحاجات دي يبقى الخلاصة فيك في كده الخلاصة الموضوع ما يتقومش شيل خد السواد كده احنا خلاصنا كينجا بيكتور هقولي الكريتيريا وهي جوس خلاص دي اخل الصفحة وانا مشانعك خلاص بورينك revide criteria 11 اكتب احفظهم صم يعني مثلا فرما جالي سؤال ريتن قال لك ديسكاف كلينيكال فيتشر اوف لو بس هتكتب دي كفيتشر والكرايتيريا يا روماديك كده تقول اكتب ايه كلينيكال فيتشر عادي يبقى علق واليك الكرايتيريا حداشر حداشر احفظهم صم نمبر 1 باتر فلايش كينات بتسمع يقول لكي بص بيحسن في كم في المئة بالاهمين قولوا 50 في قولوا بس ما تعودش معنا كده كتير قولوا واحد مش كل واحدة تقولي مش قصة لي بص بص بص هالي كمان كريتيريا فوتو سنستيفيتي كريتيريا أورال أنصرف كريتيريا بتتبينلس على فكرة أراثرابيسي بص 55 في المئة فنتعلم على هذا داير على البرسنت على البترفلاي وعلى الحصول على البرسي رينال انبولمان مينولوجيكا هل ماتولوجيكا البصر يعني كذا نفتح مينولوجيكا البصر مينولوجيكا ام دي بي ابن جان او او اي واحد فيه اي حاجة في اي باند تعتبر خلاص الباند ده مستوف أب نورمال تتريل الـ A&A طب انتو مش معاوزين حاجة هو مين اللي هو anti-mode مين الـ definite يبقى له بس الـ positive ال A&A ولا الـ anti-D مين, ال مين اللي positive مين اللي الـ definite الـ anti-D-A&A بس انت تلاحظ الـ أن anti-D-A&A محدود مع ثلاثة حاجات في البندة عشرة بينما الـ A&A محفوظ لواحده لماذا؟ لأن الـ A&A بوستر بنسبة 5% أو 7% 5% بس من اللوباس مش هيبه بوستر يبقى عشان كده أنا لما شك في واحدة 6 إنهية لوباس هم بلـ A&A لو طلع نيجاتيف هقول شكلها كده مش هتطلع نيجاتيف إلا بقى إنهية بقى منايلة من الـ 5% اللي بيبقوا نيجاتيف في إيه إني إيه اللي قلنا عليهم نعبدوهم مين انتي هو وانتي لا جديد حالة نفس التكرار أنا مش قولي حاجة خلاص ما نقول يعني اللافي انتستجيش اللي ده أنا وقتها خليك بس معايا كانت قرأي تيري يا بطل 11 حاجة استعملهم بقى هو العين يخش يقول إذا كي يبص وقال إنت قاعد بس في مكتبك في العيادة إن شاء الله بعد عمر طويل كده تاخد عيادة ويعني تقريبا كده قبل ما عاش بعشرة سنين هتبدأ العين تجيلك، دي لك وخبرة فبص نفسك راح تدخل عليه اول عيان يونج في ميل فانتعال في العادة ها يونج في ميل له بس مالك انت تكن انا دكتور انا تعبانة وعندانة خالص مش حارفة يعني مجهودي قال Men du sjäks såg du, gjorde du inte bara att du blev en doktor, ett känsligt är det är som är TV يعني نفسيرها من ألبوموني من سبب يغلق الأمال أمين تحليل بوضع لنعدل إيه كرايتيريا للوباس ليه قبل اللي قدام يوم بفينيري أروح طالب بقى الـ A&A وأروح طلب الـ N-D-D-A&A أروح <تصفيق> <تصفيق> بسكها بقى لو إنت أفشت الأربعة كرايتيريا مع بعض إيه ألبس بس هو بقى العلم لك إيه انسك عليها أربعة كرايتيريا أجزاثين طيبا أو ارتباعا وربع دولا ييكو في وقت واحد يعني مثلا بص بقول لك ايه والله البنت دي خضراء ايه ان ايه بوزيتيف وعندها اصروبه كده كده عندها اثنين كريتيريا اصبر بس كمان شرط لان عندي اني بوزيتيف ولزول اللي بقى موجود في البول يعني مش لازم يستنى الاربعه مش خلاص براءة لا انت معايا استشاره طب خدي تأخذ المساكنية تعليمي تاني حتى تروح ثابت عليها الضهمة تنتظر بسي حاجة خلاص بلازم تنتظر بلاها في الفكرة لاب اندستيجيشن انيميا تعلم على كلمة انيميا اف كورونيك بيزيز يعني ايه انيميا اف كورونيك بيزيز يا دكتور اكتب هذا النبض على الشكل انيميا اف كورونيك بيزيز يتبقى ان <تصفيق> يجوا لي اكتئب نورموسيتيك نورموكروميك انيميا يتبقى اماورموسيتيك نورموكروميك انيميا وتبقى ايو تو ستات او فون مارو ديبرشن يعني يحدث ان فون مارو في نوع من الديببرشن عليه ماذا بيعمل ذلك يا دكتور؟ الأمراض المزمنة مثل ماذا؟ مثل مرة واحد